رب رب رب رب الروح تسري والملائكه حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله رجا فاسال دموعا سر البكاء وان الاماني والمعاني عن معلى الوفا وان العذاب الله ان حلل قبا وان الفؤاد محلق كالطير في جو السماء عطر القلوب باريجه قد فاح من بذا اللقاء روح تسري